استغفار استفعال من الغفر وأصل الغفر الستر ومنه المغفر لأنه يستر الرأس من ضربات السيوف والسهام في المعارك قال رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح على رأسه المغفر فإذا قال العبد استغفر الله أن يسأل الله عز وجل أن يغفر له ذنبه وإذا سأل العبد ربه أن يغفر له ذنبه فمعناه أنه يغطي أن الذنب لأن الذنب إذا غطي كأنه غير موجود فإذا غفر للعبد ذنبه وستره الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة كأن الذنب لم يكن والاستغفار طلب المغفرة قال ويكثر فيها من الاستغفار لأن الله تعالى قال عن نبيه نوح قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا من أعظم الذكر لاستغفار وأسعد الناس في هذه الدنيا من رزقه الله الاستغفار وكثرة الاستغفار ومن أفضل الذكر وأحبه إلى الله عز وجل لأن العبد كثير الذنوب كثير الخطايا كثير الإساءة فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس فإذا لزم الاستغفار تحاتت عنه ذنوبه وإذا تحتت عنه الذنوب حيل بينه وبين أسباب البلايا وأسباب الشر لأن أسباب الشر في هذه الدنيا وأسباب الشر في الدنيا والآخرة هي الذنوب ولذلك لما استفتح النبي صلى الله عليه وسلم خطبته قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا فشرور النفس وذنوبها وسيئاتها وخطاياها هي التي تحول بين العبد بين خير الدنيا والآخرة، ولذلك قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فهذه الذنوب ليس لها دواء أعظم من الاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل، والعبد الذي يستغفر رب ربه يقوى إيمانه ويزداد يقينه ويصلح حاله، بل إن الاستغفار يزيد الله به في قوة البدن. وصلاح النفس والروح ولذلك قال قال تعالى عن النبي يزيدكم قوة إلى قوتكم فبيّن أن الاستغفار سبب في القوة وسبب في ذهاب البلاء آآ الذي آآ يشقى به العبد في دينه والدنياه وآخرته فإذا سأل ربه أن يغفر واسترحم ربه فغفر الله له الذنب فقد حيل بينه وبين سبب البلاء فلما كان إمساك القطر من السماء سببه الذنب فينبغي أن يكثر من الاستغفار وقد بيننا وجه ذلك ولذلك استسقى عمر فما زاد على الاستغفار كما في الرواية عنه ان صحت وكذلك أيضا كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى البلدان حينما أمرهم أن يستسقوا قال وأمرتهم أن يقول كما قال أبوهم آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وأمرت من يقول كما قال نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين وأمرت من يقول كما قال يونس بن متى فنادى في الظلمات أن إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وكان العلماء والأئمة رحمهم الله يصون أهليهم وطلابهم ومن يحبون وبليصون المسلمين عامة لكثرة الاستغفار وإذا اشتكى إليك العبد الهم والغم وضيق الرزق والبلاء في الدين أو البلاء في الدنيا فأمره بالاستغفار وقل له إذا استغفرت الله فاستغفره صادقا وإذا استغفرت ربك فاستغفره موقنا إن العبد إذا صدق مع الله في توبته تاب الله عليه يأمرهم بالاستغفار لأن سبب إمساك القطر من السماء هو الذنب وقد قدمنا هذا نعم